ن ج م إذا ه و ى م ا ض ل ص ا ح ب ك م وما غوى وما ي ن ط ق ع ن ا ل ه و ى إنه إ ل ا وحي ع ل م ه شديد ا ل ق و ذو ى م ر ة ف ا س ت و وهو ى ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم د ن ا ف ت د ل فكان قاب ق و س ي ن أو أدنا ى إلى عبد م ا أوحى م ا كذب الله ف أفتماغونه ؤ ا ما د رأى ع نزلة أخرى عند الحسنى ه ا جنة ل م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 إن هي إلا هي أ س م ا ء س م و ع ه ا أ ن ت و ب ا ؤ ك م ما أنزل الله أنزل ب ه ا من س ل ط ا ن إن ي ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ع ن و م ا تهوى ا ل أ ن ف س و ل ق د ج ا ء ه م من ربهم اسماء ل ل ل ه د ى أم إ ن ا ن ت م ن الله الحسنى ي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من أن بعد و ر ل ي س م و ن الملائكة ت س م ي ة النابلسي أ ث و م لهم م ت ب ع و ن إ للعلوم ا ا الاسلاميه اسماء الله د ن ي الحسنى إن ر موسوعه ل م ب النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ت د و ل ه م في ا ل و و ا ت ا ف الأرض ليجزي الذين ا ليجزي أ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 ف ل ا ت ز ك ت و ن أ ن ف س ك م ه و أ ع ل ه ا ل ن ا ت أثرأيت ا ل ذ ي ت و للعلوم ى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب ه يرى أ الاسلاميه ي وفى أ ل و شركه ا ل ل إ ن س ا ن إلا ما س ع ى و أ ن س ع ي ه سوف ي ر ى ثم ي ج ز ه ذ ا ء ا ل أ و ف ى و أ ن إلى ربك ا ل م و ت ه ا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 ل ل م و ل ى و ث ع ه ا ل ن ا أ ب ق س ي للعلوم ن ق ا ل إ ن ا س ل ا م و ا موسوعه ا ل ن ا غشا ف ب أ ي آ ل ا تتمارى هذا ء ربك ن ذ ي ر من للعلوم الاسلاميه ا من دون الله ك ا ف أفمن هذا ا ل ح د ي ث ت ع ج ب و ن و ت ض ح ك و ن و ع ه ا ل ن ا ب ن س ي ل ل م ل و م ا ل ا س ل ه و ا ع ب د و ن